فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن, وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مساسحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 يومئذ يوت الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يختمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغسلوا وإن كُنتُم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسلم نساء فلم تجدوا ما أو لا مسلم نساء فلم تجدوا ما أنفته من مصيدة طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيبيكم.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 من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسموع وراعنا ليم بالسنات وراعنا ليم بالسنات في الدين.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 من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفهولا إن الله لا يغفر أن يشرف به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يشرف بِاللَّهِ فقد افترى إثما عظيما أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَمَا آمَنَ بِالْكِتَابِ إِذْ يُحَادِّثُونَكَ يَقُولُونَ إِنَّآ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاتَّبَعْنَا رُسُلَكَ فَلِمَ تَخْزُونَ إِلَّا بَعْضَكُمْ ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب؟ ألم تر الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة ويطاعون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء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 ولو أنهم يظلموا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما